نريد أن نبرهل على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح وذلك من وجهين أحدهما أن مذهب السلف كله عليه الساب والسنة وما دل عليه الساب والسنة فهو فهو الصحيح لا شك وما لم يدل عليه الساب والسنة فإنه ليس شكل صحيح فإذا قال قائل كل يجعي وصل ذلينا السلف يقولون نحن على الكتاب والصنة والخلب أيضا يقول نحن على الكتاب والصنة ولهذا لا يدعون لأنفسهم أنهم أهل الصنة فكل يدعي وصل لليلة فما هو الحكم قال المؤلف فإن من تتبع طريقة بعلم وعدل كلمتان عظيمتان من تتبعها بعلم وعدل لقد ممن تتبعها بجهل الجاهد لا يقبل حكمه لأنه لا يكون حتى يقبل حكمه في الناس. وعادل هناك بعض بعض عنده علم يكون المذهب من يكون الصحيح من عنده جور وظلم. ما يقبل ما يقبل الحق. لا يمكن لمن هناك من يحكم من هناك يكون عنده علم. بعد. وعدل فأما مع عدم العلم فكيف يحكم ومع عدم العدل لا يؤمن, على... لا يؤمن في حكمه قد يحكم بالباطل بكونه ليس بعدل لكن من تتبع طريقة السلف بعلم وقارنها بالكتاب والسنة وبعدل بحيث ما يكون عنده هوى أو جور يقوم ان تتبعها بذلك وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا جملة وتفصيلا ولا بد يعني لا بد من ذلك لا بد من أن تكون مطابقة لكتاب والسنة جملة وتفصيلا لماذا؟ فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر, ليتدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت احكاما ويصدقوا بها إن كانت اخبارا الجمله هذا صحيحة صحيحة؟ على صحيحة قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتك هذا التدبر وبالتدبر يكون العلم وليتذكر أولي الألباب هذا العمل به إن كان أحكاما واتطفئ به إن كان أخبارا هذا هو الذي نزل نهدث القرآن إذن فالقرآن له معاني نعم يمكن الوصول له ولا ما يمكن يمكن اوصل له والا لما كان فائده من التذكر يقول ولا ريب ان اقرب الناس الى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلام حق قالوا لا يعني هاي الاولى هل اقرب الناس الى فهمها وتصديقها والعمل بها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس نعم بن جبل واشباههم أو الأقرب بن أبي دؤاد وأنثالهم من جاءوا بعد ذلك أيهم أقرب <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> الأقرب الأول بل نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظى من الأقرب نعم ولا غير أن ومنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى فهمها وإلى تصديقها والعمل بها ولا أحد يعارض في ذلك إلا مكافة يقول لماذا لهم أقرب لأنها جاءت بلغتهم صح والثاني في عصرهم يعرفون الأسباب والملابسات والأحوال التي تعين على الفهم ف... وفيها أيضا مثلي... أمر لوزناه لكان أحسن ولأنهم أقوى الناس إيماناً بلا شك. ولا لا. فهم جاءت بلغتهم قبل أن تغيروا اللغات وجاءت في عصرهم يعلمون الأحوال والملابسات التي توجب فهم الآيات والثالث عندهم من الإيمان والانقياد الكام ما ليس عند غيره لا شك أن من أضمنهم والصواب فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها واقومهم عملا بعضا هذا مسلم وهذا الدليل دليل شرعي حسي دليل شرعي حسي على أن السلف هم اعلم الناس بماذا؟ باسماء الله وكتابه واقواهم إيمانا بها أما الوجه الثاني فهو عقلي الثاني أن يقال إن أن يقال إن الحق في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات إن أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله بالخلق أولا نقول الآن عندنا مذهبان مذهب الخلق وهو التأويل والتحريف ومذهب السلف وهو الإيمان بها على ظاهره فعندنا الآن طريقتان الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، وإما أن يكون فيما قاله الخلف. ليس كذلك؟ طيب أنا ما أحب أن تقول بلا أرطوه لأنه قد يقول قائل منكم أو فيما لم يقله هؤلاء ولا هؤلاء لأن القسمة العقلية ما تقصد إسفار الحق في هذا وهذا فقط قد يكون في قول ثالث غير قول السلف وغير قول الخلف. أولا. نعم ربما رب يقول هذا قائل، لكن الجواب عليه نقول ليس هناك قول ثالث ما في قول ثالث الواقع انه ما في قول ثالث وان المفاضل الان بين طريقه السلف والخلف فقط يعني بالاجماع ان ما هناك طريق ثالث لا سلف ولا خلف والكلام هنا لمن نتكلم مع الذين فضلوا طريقة الخلف وقاولمه ألم وحن فنقول لهم الآن الحق إما أن يكون فيما قال السلف أو, أو فيما قال الخلف لو قال قائل او في قول ثالث غير القولين وش نقول ما يقول هذا ما في قول ثالث ما في قول ثالث لأن واقع أن مثلا الحصرة إما في مذهب السلف وإما في مذهب الخلف لا ها؟ ويمكن يكون في القول ما ينجي ما كان ويمكن لأنه إذا تم الخالف يكون من الخلف لا لا, لا لا، هو نعم لكن قد يكون مثلا مرهب السلف التأويل ويجي واحد يقول لا أؤول ولا أخر في الطاقة نعم يقول هذا ما أحد يقول بهذا كلهم إما أن يقول بهذا أو بهذا ما في إلا مذهب سلف أو مذهب خلف على كل هذا نعم الثاني باطل وش والثاني؟ أن يكون الحق فيما قاله الخلف لا فيما قاله, قاله السلام لماذا يكون باطلا لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله واستاذقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا صح. ما السلف دل عليك دار السنه اذا قلنا ان الحق فيما قاله الخلاف لازم ان يكون القرآن والسنه وكلام السلف كلها ما تكلمت بالحق الذي يجب اعتقاله اذا قلنا ان الحق الذي يجب اعتقاله ما كان عليه الخلاف وهو موجود وليس القران ولدك عن الصحابه وشيلزم يلزم, يلزم انهم ما تكلموا بالحق لا القرآن ولا السنه ولا الصحابه نعم؟ و... وإذا تنموا تكلموا بالحق وقد تكلموا بالباطل لانه ما ذعب ما هذا الحق إلا الضلال إذا لم يتكلموا بالحق فقد تكلموا بالباطل فيكون القرآن والسنة وكلام الصحابة مملوءا بالباطل خاليا من الحق هل أحد يمكن أن تستقر له قدم على هذا اللازم ها هل أحد يمكنه ان أن تستقر له قدم على هذا اللازم فيقول نعم أنا ألتذب أن القرآن والسنة وكلام الصحابة كل من جوء بالباطل خال من الحق أحد يستقر على هذا لا أحد يستقر ولذلك لو أن أحد استقر طوله على هذا لكان لكان وجود الكتاب والسنة ضررا محظا في أصل الدين. وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خير لهم وأقوى وهذا ظاهر البطلان. نتفاهمين الصورة هذه؟ نقول لمن قال إن مذهب الخلاف أعلم وأحكم تعال. هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلاف. الحق لا يخرج عنهما. قول إن معنى يكون فيما قالوا السلف أو فيما قالوا الخلف إن لم معه إن قلت إنه فيما قاله الخلف وش على قوله؟ <تصفيق> أن يكون الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأيمد الأمة كله باطن لأنك ترى أن الحق فيما سواه وأنهم لم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده أليس كذلك؟ إذن فما قيمة الكتاب والسنة الآن؟ قيمة ما هو لقمة لهم؟ لقمة ما ضرر، ضرر على الأمة، لأنه حصل بهما إثبات الباطل والخلو من الحق، فأصبح وجود الكتاب والسنة ضررا في أصل الدين الذي ودعه الله تعالى بأسمائه والصفات. كذا وأن ترك الناس بدافع أولى سنة أحسن، لأن دام إنهم كلا يثبت الباطل ولا يكون بالحق، فتكون نسل منها أسلم. وولا أظن مؤمنا بالله ولم آخر يستقر قدمه على هذا الأمر أبدا نعم لو أن أحدا قال بهذا اللازم لا على نفسه الكفر وهذا أمر واضح يقول العلماء بطلان اللازم يدل على بطلان المنزوم بطلان اللازم يدل على بطلان المنزوم وإذا تبين لنا أن هذا اللازم باطل علمنا يقينا أن الملزوم وكون مذهب الخلفي أعلم وأحكم، ها؟ لا. قاطل، قاطل بكل حال، ها؟ لا. طيب، هذا هذا وجهان. الوجه الأول دليل حسي شرعي، والوجه الثاني دليل عقلي نظري ما أحد أراد يتخلص من قبل. هذا، نعم. أنا لا أنفر الماء ولا الناء أنا أقول أنه حق والناء حق لكن أجمع بينه كيف تجمع بين قولين أحدهما يقول إذا قلت إن لله يد حقيقيه فأنت كافر أهل التويل قرون اللي يسمع الله في كافر لانه مجسس ممثل مكذب اللي تعالى ليس لدي شيء وانا ليس لطنظرين هذا لا يمكن أن يكون إلا كما قال بعضهم ينبغي أن نوفق بين الشيوعية والمذهب الاقتصادي اقتصاد الاسلام نعم ولهب يقوم بين أحنا. حتى اني أنا رأيت كلام لبعضهم اللي يرجل يقول إن طريقة الاسلام الاقتصاديه هي طريقة الماركسية الشيوعية ظاهر قبينا نعم؟ ويروح يحلل ويعلل بعلن علة عليه نعم؟ فلا يمكن يا أخي ابدا أن نسمع حق وباطل إطلاقه بل إن الباء الحق عدو الزب بل نقذف بالحق على الباطل بيقدله ها؟ يقدل ويسالمه ولا لا ها؟ في الدماغه هو ضرب على الدماغ، وبعدين إذا دماغه يجري سلوا ما يشكا لا في دماغه هو فإذا هو ذاهب ولا تبعد ميت ذاهب على طول نعم ولا فما دون إذا لم يكن شيئا حق وضابد لا يلبس عليه لا يمكن أبدا أن يسمى حق وضابد الحق حق والبعض البعض وكلاهما ضدان عدوان كل منهما يحب أن يقضي على الآخر ولكن الغلبة مع من مع الحق يقضف به من هو على كل شيء قدير القوي المثين جل وعلا يقضف بالحق على البعض القدف غنق فإذا هو فيدمغه فإذا هو ذاهب ما احكم هذا على الكمار فإذا هو زاهر، إذا البجائية ما يبي ولا لحظة حتى يذهب ويذهب فإذا ما يمكن أخذ. لا تفكر هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يريدون أن, أن نداهنه ودوا لو تدهنوا فيدهنون نعم أو على الأقل يعني يريدون منا أحد مريض إما أن نوافقه أو نداهنه وكراهما لا يمكن ما يمكن أبدا أن نداهن في الحق الواجب على المؤمن أن يقول الحق ويقول لمن خالفه أنت مسلم مهما كنت أدخل في الحق وعلى العين والرأس وأنت أخونا وص... وصاحبنا ومع ذلك ايضا فإن بدعتك إذا لم تخرجك من الإمام فانت أخونا لكن أقول أنت أخن خالفت الحق في هذا الأمر نعم شيخ نعم عبرتهم في البداية من هذا السلفة نعم لكنهم سلمين خذل أن تسمع ما تستابعه هذا وقد طال بعض الاغبياء كلمة جيدة بعض الاغبياء وترى هذا من شبيل الشيخ هلسان من سيمين الشاب هذا مستصر أو ملخص لفتوى. بعض الاغبياء والغبي وش هو الغبي أني ما علي غبي فهو فعيل إما بمعنى مفعول مغبا عنه الأمر وإما بمعنى أنه غابي خاذن عن عن الأمور ما يعرف الأمور قال بعض الأغذية طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم شبه يا لكريتك الله هذه عبارة مهتمة جيدة طريقة السلف أسلم الحمد لله على السلام لكن تجي طريقة الخلف أعلم وأحكم مشكلة معناها أن طريقة السلف فيها جهل وسفه جهل ضد العلم وسفه ضد الحكمة نعم مش منشأ هذا القول يعني لا بد أن هذا قول له منشأ ما من السبب الذي حملهم على أن يقولوا هذه الكلمه الجائر الكاذب منشأ أمرا أحدهما اعتقاد قائله أن الله ليس له ترفيش من مفرد اعتقاد قائله أن الله ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص ألفاء الله تعالى ليس له مقصود. أنا أقول لكم ما عليه السبب أن قائل هذا القول يعتقد أن الله مال الصفة الحقيقية. دل على هم يعتقد أن الله ماريد الحقيقية. أن الله لم على أن الله ليس له وجه حقيقي أن الله, الله ليس له, له عين حقيقية. وما أشد ذلك. هو يعتقد هذا السبب الذي يعتقد هذا يقول بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أذن وارد مسألة أمر الطوالة هذا الذي قالهم طريقة خلف عالم وأحكم ليش كفر كلام قال لأني أعتقد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص أعتقد أن الله لم يستوي حقيقة على العرش أعتقد أن الله ليس له وجه حقيقي. أعتقد أن الله ليس له عين حقيقية. أعتقد أن الله ليس له وجه حقيقي. نعم وهذا كله. وياكمل هذا الاتفاق. أرجوكم هذا الاتفاق صحيح ولا باطل؟ باطل. لماذا اكتفى هذا الاتفاق؟ لأن عنده شبه فاسد. يقولني إذا أتبت هذه الأمور كنت مجسما ممتلئا. إذا بشر هذه الأمر كنت مجسما ممثلا إذا أنت عم في هذا الأمر لأن التفسيم والتمثيل باطل واللازم الباطل يبلع على مزق المزوق فلا أطرب بذلك عرفنا أن السبب الأول الم <تصفيق> الشأ الثاني اعتقاده أن طريقة الصلاة هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الكتاب من غير إثبات معنى لها. ترى <تصفيق> هذا اللي يفهمه كثير من التوين يفهمون هذا السلف الإيمان بمجرد الالفاظ بدون يتباه معنى بدون يتباه معنى يقول النذب السلف يقول أنا أؤمن بأن الله هي يد وش معنى اليد ما هو شيء أقرأ في اليداء ومسفتان وبس ومن جاء من لاستوى العصر، إيش معنى استوى؟ ها؟ ما عد. ما عاد ما عاد إيش معنى؟ يرون هذا مذهب الخلف. هل هذا صحيح؟ لو كان هذا مذهب الخلف، لا لا, لا, لا على أن مذهب الخلف أعلم واحد. لأن مذهب الخلف يقول أنا أدري إيش معنى اليد معناها النعمة والقوة، وأدري إيش معنى استوى على العصر معناه الثورة عليه.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 كيف أقول الحكمة؟ كيف؟ هذا يكون مدى الخلاف؟ أعلم واحد. هذا الاعتقاد الباطل مدى الخلاف؟ ما هذا مدى الخلاف؟ واحد قام الخطب عند الناس ثم صعد المنبر بارق قال ألف ثلاثة تجيب حا خا دال ذات راجا واستلم عليه. وشلون فخره؟ ما طيب. هذه ما له معنى هم يقولون ان الكلام في اثناء الله وثباته عند اهل السنة عند أهل السلف مثل هذا مثل ال لا هذا ما له معنى لا يمكن ان يتكلم السلف بمعناها اطلاقا هذا رأيهم في أهل, السلف. في اهل السلف فاذا كانوا لا يعتقدون لله الزبت الحقي حتى يؤمنوا بها هم ولا يعتقدون ان السلف يتوجه معنى وش على طريقة حلقه اعلم واحده لانهم أثبتوا معاني ولم يثبت الحقائق التي يقول عنها هؤلاء من افضل ولهذا عندنا الآن ها من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من يس هم هم ما دونش معناه رافع إذا قالوا والله ما ن ما ن ما نتكلم هنا ولكنهم س س سأبين هذا خطأ قالوا إن الله سبحانه هذا المعنى من بيت لأن قولنا أسر يجمع بين العمد يبينه يبيجينا الآن <تصفيق> يقول فيبقى الأمر شد بناء على هذين منشئين وأظن مشرف أن نجدهن فيه صار منشأ القول بتقليد طريقة الخلق. على طريقة السلف في العلم والحفنة ماذا ينشأون؟ أمرا الأمر الأول أن الخلف يعتقدون أن الله ليس له صفه حقيقي والأمر الثاني يعتقدون أي الخلف أن السلف لا يثبتون معاني لنفسها وإنما يؤمنون بمجرد الله فقط أن معنى مؤول أو على حقيقة ما يعتقدونه يبقى الامر دائراً بين أن نؤمن الفاو جوفاء لا معنى لها وهذه طريقه الثلف على زعمه وبين ان نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الداله على اثبات صفات الله وهذه هي طريقه الخلق النصوص على الله وهذه ولا ريب أن إثبات عن النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلق في العلم والحكمة على طريقة السهل يقين الصحف هذه وأرجو نكذب بروها تماماً نعم وأن تحصل على هذه الأمور لأننا في زمن نخشى على أنفسنا من كثرة آذاننا في اليومين في ما بين الآن على التأوين فيما بين الآن تبروا وصاروا يلبسون وصاروا يعلقون بما يسمونه في الثقافة الإسلامية فإذا أتوا على مساق الصفات قرروا تقريرا تاما مذهب عن هذا التأوين في مدارسنا الآن بعض المعاهد من أثبات الجماد الإمام تقرر هذا المذهب والطالب اللي نقرأ مذهب السلف قراءة جيدة من قبل ماذا يقول؟ يثبت عليه الأمر. ويقعد إنما حيران ما دي إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء أو يقول ما علينا منكم لا أنتم ولا مجادلات. فنحن نقرأ نقرأ القرآن ونذكر. أو أن يقر بما قاله هؤلاء وقررو من التأويل الذي هو بحقيقة تحريف. ولهذا أنا أحب منكم ضرب العلم أن تحدثوا على هذا الأمر فلو حناية. ولا تقول هذا امر انقضى صحيح اننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في بطون الكتب اما الان فاصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس لذلك يجب علينا ان نعتني بهذا الامر حتى ندرك وندرك ما اخذ اولئك الذين حركوا نصوص كتاب الله بسمه رسوله الله عليه الصلاة والسلام أن نعانيها اللائقة بالله اللهم ورحمة الله سدلنا على وهي طريقة في أسلم وطريقة الخلف أعلم أحسن وأن منشا هذا القول أمرا الأمر الأول اعتقاده أنه ليس لله ستة تدل عليه النصوص ثم اعتقاد ان طريقه السلف مجرد الايمان بألفاظ بدون سهل عن الله لما اعتقد هذا ان الله ليس له صفه حقيقيه دلت عليها النصوص وان مثل السلف مجرد الايمان بالالفاظ راى ان طريقه الخلق اعلم واحسن وحينما قلنا لكم بمثال كنا مثل اليد اثبتها الله لنفسه وهو يعتقد هذا الغبي أن الله لد لهم يد حافظي وان مذهب الثلاث الإمام باللفظ بدون إثبات معنى بس يقرؤون بلداهم سفدان ولا ولد مسلمان الخلف يقولون إنما نقول معنا اليدين فالآن معنى اليدين قدرة الآن اثبتوا للنصوص معنا أثبتوا للنصوص معنا ولم يثبت إلى الحقيقيه لأنهم يعتقدون أن ذلك مستحيل على الله مستذانه التشبيه عندهم ولا شك أن من أن من أثبت للنصوص معنى ولو كان مؤولاً خير من من, من, من لم يثبت معنى فإنك إذا قلت لشخص ما ما معنى ذلك فقال كذا وخلال وخرنا وقلت لشخص آخر ما معنى قال ما أدري أي معلم الأول أعلم وأحكم اعلم لأنه اثبت معه واحسن لانه قال انه ما يمكن ان تعطي هذه الالفاظ من رب عز وجل بدون معنى ابدا ولكننا نقول ان قول هذا الغبي يترنم حقا وباطلا أما, اما الحق فقوله ان طريقه السلف اسلم نحن نوافق على هذا ونقول صدقت وبري ان طريقه السلف اسلم لكن قولك إن طريقة الخلف اعلم وأحسن كذب في هذا، فليس الطريقة الخلف اعلم وأحسن شوافقون على هذا ولا لا توافقون؟ إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ليست أعلم ولا أحسن أما كونها ليست أسلم فهو قد أقربها في نفس الهمين بأسلم الأسلم طريقة السلف لكن ادعى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم ونحن نقول هذه الدعوة باطلة ولا نستقل فيها واره جماع طيب ماذا يعني البطلان إذا قال قائل أنتم ادعيتم أن حول هذا الرجل ان طريقة الخلف أعلم وأحكم ادعيتم أنها باطلة عطوا نجدية هذه البطلان وإلا فهي فهي, فهي حق لك الباطلة الدليل أولاً أنه يناقض قوله إن طريقه السلف أسلم. وشيناقض قوله؟ إن طريقه الخلف أعلم أحكم. يناقض إن طريقه السلف أسلم. يناقضه. وما أن الكلام المتناقض فاطب ما هو المناقضة؟ فكإن كون طريقه السلف أسلم من لوازم كونها أعلم أحكم. ما بان بأن طبقة اسلم فان هذا مظلوم انها لا علم أحد. وشوف ذلك؟ قال لإغلا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأثار السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وهذا صحيح. ما يمكن أحد يسلم إلا بعلم وبحكمة أيضا. بعلم بأثار السلامة. وبهِسْمةٍ باتباع سلوكنا لو أن رجلاً سقط في ماء سقط في ماء يغرق هل يسلم منه لما يسلم؟ ما يسلم إلا بأمرين أن يكون عنده علم بالسباحه والثاني أن يتصرف بمكتبه هذا الأمر أليس كذلك؟ هذا عندنا ثلاث رجال رجل سقط في ماء يغرقه ولكنه غير متعلم. وقام يخبط وربط عليه ينجو. ولكن، غلط. ليش؟ لأن ما عنده عند الأستاذ أستاذ والثاني سقط في ماء يغرقه. وهو متعلم. لكنه ما ما ما استعمل علمه نعم؟ ذكر على الماء. ولا تحرق على. مش ماء. مرهن. مرهن. يغرق معه يغرق والرجل الثالث فقد فيما يغرقه وهو متعلم فتحرك حسب علمه ينجو ينجوه حتى سلم نجح اذا لا يمكن أن يوجد سلامة إلا بعلم وحكمة علم بأفكار السلامة وحكمة لسلوك تلك الأفكار فما دمت قولك إن طريقة السلف أسلم فإن هذا مضمونه إضاره بأنها اعلم وأحسن إذ لا الا إلا بعلم وحكم جيد هذا أو ترى هذا الكلام الذي قال الشيخ هذا موجود في قرم الكتب حتى مثلا عند النووي رحمه الله وعند كثير من العلماء الذين يتكلمون على مدد الأشاعر يقولون هذه العبارة يقولون طريقه السلف أسلم وطبيقة الحرف عالم وحفظ نعم ثانيا ان اعتقاده انه ليس لله صفة حقيقية دلت عليها هذا المنطوق اعتقاد باطل ما قلنا انه منشئ منشأ, منشأ قوله ايش؟ مش منشئ قول هذا المنصوص في ذلك الماضي اعتقاده انه ليس لله صفة دلت عليها هذا المنطوق <تصفيق> ويقول ليس لله سواء حقيقي ولا يد حقيقيه ولا عين حقيقيه ولا وزن حقيقي نعم وهكذا فنقول هذا الاعتقاد باطل لماذا لأنه مبني على شبهات فاسده وسات إن شاء الله بيان في كتاب العشرين من جملة ما ما يقولون يقولون إن هذه الظباد لو سبب حقيقة لازم ان يكون الله مشابه للخلق والتشبيه ممكنه فتكون هذه الفكره ممكنه ولهذا ان قريه دوله من يد لكانت جارحه ولا جسما ولا كان مشابه للمخلوق وكل هذا بعضه كما تاتي الله تعالى بيانا. ولان الله تعالى قد ثبت له عقلا وفطره وشرعا الله عز وجل ثبثت له صفات الكمال بالعقل والفطرة والشرف ثلاثة أدلة كل واحد من جن أما العقل فأما دلاغة العقل على فبوض صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نحن أولا كل موجود في الخارج كل الخارج هذه اضراضا من الموجود في الذهن لأن الأرهان تفرغ أشياء ما يمكن وجودها في الأعيام تقولنا في الخارج اضراضا من إيش؟ مما يوجد في الذهن نعم؟ أنت الآن في ذهنك ربما تقدر أشياء مستحيلة في الخارج قد تقدر أن جمرة تلتهف في وسط ماء في ذهن أولى. ما يفرض الذهن هذا يفرض, يفرض هذا يفرض ان جمره تلتعث في وسطنا قل لا الذهن يفرض ان امراه تحمل بولد يكون في جوف راسها كل ما يفرض. ها؟ يفرض لكن هل له وجود في الخارج ما له وجود في الخارج الذهن يفرض وجود المتناقضين جميعا ولكن لا وجود له في الخارج فلهذا انتبه لكلمة إذا ادمغ عليكم بكلمة مجموعة أو غيره كلمة في الخارج من؟ من الزهد فإن الأذهام تفرض ما لا يكون في الأعيام وهذا أمر مشاعر هل يمكن أن تفرض شيئا موجودا ما لصته ولا ما يمكن؟ فرضا فرضا في ذهن, في ذهن يمكن يمكن تتصور انه وجد شيء لكن ما له صدى. له طويل ولا قصير ولا أزر ولا أسود. نعم. ولا غليير ولا كثيف أخفيف ولا شيء. يمكن أن هذا. لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صدى. طيب. أوه. أوه. أنا أفكر كل شيء. أذن يفر كل شيء. الآن مثلا نجيب المثال الأول لما سناب هو واضح. لو رأت جمرة فينا وش يكون؟ تطفو. كما يفرض انه يجب جمرة تلها في نائس ولا ما يمكن في ذهنك سيارة على الهواء. سيارة. لا سيارة سيارة قلنا على اللون شافو ثاره ولا لا ثاربان ثاربان يعني, يعني. أنتم ما تتخيل ما تتخيل أنتم الآن ما بتخيلون إن فيها الآن ألف سيارة فوقنا ممكن لكن في الخارج ما ما ما, ما, ما شيء إلا إلا تقدم السن نعم يتصور الإنسان إن يوجد واحد يمشي على رأس من هذا إلى نحشون تخيل كل لا عند ذلك فهناك إن النراق شيء والفرشين شيء آخر لا ما ممكن لا يمكن يمكن طيب قال الله عزوجل لو كان في هنا آلهة إن الله لا فتنة أذكر حيا ذلك ولا لا طيب أقول أسمع شيء ما من حيا حيا لأنه منسون لكن فرضا يمكن ومنسون ها فرضا لكن هذا سبيل فرضا منسون لو كان ذلك رفض الزهن وتبين العامة لاتصورنا شيء محال منهوجة في الخارج لكن الذهن قد يتصور ان هناك إلهي ذهنا لكن واقعا لا يجب أن نعرف أن الذهن يفضل أشياء لا يمكن أنهوجة في الخارج وإنه ما يفضل إلا الواقع لا يفضل شيئا لا يمكن أن يفضل شيئا أين أشياء؟ دوم فقد يكون أميال في هذا المهم أنك تخيل إنك تتخيل شيء موجود ما لصقه ممكن هذا. لكن هل يوجد شيء أمامه في الخارج ما كل شيء موجود لا كل شيء موجود لا لو لم يكن من إلا أنه موجود. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول للذين يمكننا الحساب أول نسألهم إذا هل الغضب موجود ولا لا؟ كتير موجود. لو أنكر وجود الغضب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون من شخصا بسيط. هذا. جبزون يقول لا. ما يثرون؟ لأنهم لا يقولون لا. جن أول ما يدمروا أوصكم سفة الوجود. وأنتم الآن تقولون إنه موجود فمعنى موجود متصف بصفة الوجود بد لكل موجود من صفة أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم صحروا لا السواد والبياض والطول والقصر موجود وهو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم طيب وقد يكون جسماً ثقيلا او جسما رقيقا، فهؤلاء حديد جسم فخير. الزب. رقيق، الزبد رقيق، فإذا كل موجود لا بد له من سبب، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له سبب، إنما صفة حمال وإنما صفة نصف، الرب موجود فلا بد له من سبب. إما صفة ناق، وإما صفة نقص والثاني ما هو؟ صفة ناق باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. نعم، الثاني باطل. بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة، هو الله عز وجل. والرب من أسماء الله. ولا لا؟ نقص. نقص. نقص. نقص. نقص. من أسماء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما قصور وتعظيم فيه الرب وهو بالصحيح المصر أظنوا في الرب فإذا نقول النقل بالنسبة إلى الله صورة ربما منتنم لا يمكن ولذلك استدل الله تعالى على ضتلان ألوهية الأصنام باستصادها بالسفاة النقل والعجل لكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر اليس كذلك لكونها عاجزة ناقصة السفاة صارت غير متحقة للعبادة فإذا ضطل الثاني مش هو الثاني النقص. النقص وهو تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله أظن هذا به العقل واضح، أخوان واضح صار جلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله واضح نقول مثل نأتي صفات الكلام هم ينكرون عن الله يتكلم نقول لهم هل ثبت الكلام الكلام كمال ولا نقص؟ ها كمال لا شك فيه فمن يتكلم أكمل من لا يتكلم سواء كان بأصل قلقة أو بسبب عاهة أصابه فإن من يتكلم أكتر ممن لا يتكلم وأقل ولهذا كان إنسان إنساناً والبهيمة بهيمة ما تتكلم أمرها مبهم تاتي الى الشاخص مثلا تبغي ما فتيهك بماء ولا بطعام ولا محترق ولا بردانه ولا فيها الم في بطنها ولا في راسها اليس كذلك لكن تاتي للإنسان اذا جاء يقول اعطي طعام يبين اذا اعطي شغل أعبي ماء اذا أوجع بطنه يقول بطنه يوجع وهكذا فالحاصل انما نقول إذا كان الرب عز وجل موجودا بإقراركم فإما أن يكون متصفا بصفات الكمال وإما أن يكون متصفا بصفات النقص والثاني صحيح. الثاني باطل فلازم أن يكونوا متصفا بماذا بصفات الكمال وكل ما أفته الله عز وجل فإن لنفسه فهو صفة كمال مشتبري قوله تعالى ولله المثل الأعلى المثل قال العلماء الوقت الأعلى الأجمل نعم كان نقول ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق سبب كمال أولا أو ما المخلوق ثبتنا لا ثبتنا له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزه وحكمة إلى آخره كذلك كل هذا المخلوق وهي هذا هو ومن الذي يجعل هذا الكمال الله الله اول مكان هو مكان بالكمال؟ مكان الكمال مكان هو مكان هو مكان هو مكان هو مكان غير شيء هو <تصفيق> ما؟ لا ما يمكن؟ أبد. <تصفيق> لا مكان هو مكان هو مكان هو مكان هو يمكن ما, يمكن ما يمكن وما عندك قدرة حتى تعطي غيرها في القدرة الإنسان الفقير انا بعطي غيري مال يشرب بيت علشان يكتبه عن الفجرة ويكمل بهذا يمكن ما يمكن ما يمكن أبعي فالناقص على اسمه ناقص لا يمكن أن يكون كاملا بتفليل غيره فمعطر كمال علم أو له في الكمال او لا في الكمال فمن اعطى الدم يمكن ان يكون اقم أبدا من اعطى المال يمكن ان يكون فقيرا لا يمكن من من اعطى غيره قوتا وقوه لا يمكن ان يكون عاجزا لانه بمجرد اتصاله الخير إلى هذا الانسان يدل على كماله فتبين الان ان افتصار لا بد له من سبب في الكمال و انما في الخلق يسميه العلماء في المجابره يسمونه الصبر و الصبر انك تردد الشيء بين امرين لا ذلك لهما مثلا وتلزم الخصم بان يقول ب في احدهما الصبر و يقول الان لا يخلو كل موجود لا بد له منفتح وانتم تقرون بان الله موجود لا بد له اما في الكمال وإما صفة نقص وصفة النقص ممكنة عليه فتعين أن يصف له صفة الكمال الثاني طريق الاولى أن نقول هذه المخلوقات فيها خلق الله عز وجل وفيها كمال ولا لا فيها كمال وامعنى الكمال أو لابي الكمال إذ أنه من المعقول أو من المعلوم بالعقل أن الناقض لا يكمل غيره فما من أحد يكمل غيره إلا وهو أكمل منه وهذا تدينه واضح لو لم يكن من كماله إلا إعطاء الكمال لغيره فكان ذلك كافيا في ثبوت الكمال له طيب نعم نعم نعم هل المفيد هو السلاح الذي يجب ان يكون السلاح هو السلاح لا هم امي منهم منهم منهم جميع السلاح منهم منهم من ينكر جميع ويستطيعون السلاح منهم ينكرون جميع منهم ومنهم من ينكر منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم ما لاحظت صفات الله عز وجل وما ذلك ينكرون جميع الصفات الخبريه كل الصفات الخبريه وكل الصفات الفعلية الاختياريه كلها ينكرون هل ينكرون الصفات اللي احنا ندريها اللي من طرائق؟ ينكرون كل صفة حتى السم والبصر والكلام ينكرون في هذه الورق يمكنون لكن قال يقولون إحنا ينكر لا هذا. إيه الموجود هذه السبب الموجود ينكرونه. وغيرها؟ وش غير إذا كان ينكرون موجود فلما فلما أثبت من بار أوله. إحنا أيضا ما إحنا زماعنا شيء لم الله لنا. نعم باقي على باقي شوي بالدارش. يقول وانما دلاله الفطره على وجوب استغراق الكمال لله دلاله الفطره فان النفوس السليمه مجبوره ومسوره على محبه الله وتعظيمه وعبادته كن قلب سليم وفطره سليمه فانها مقوره على محبه الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبب والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون السياح <تصفيق> إذن كل شيء يتعبد لله نعم ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النفر فالفطر السليمة مجبولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته ولهذا خبث الحديث القدسي ان الله يقول اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فقدس النفس والفطره طارئ ولا اصل طارئ اذن الفطر السليمه مجبوله على ان تحب خالقها وعلى ان تعظمه وعلى ان تعبده كل مولود يولد على الفطرة ولكن هل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه مستطف للصفات الكمال لا قد ربوبية وولوية أجواب لا أجواب لا لا يمكن أن تحب وأن تعظم وأن تعبد إلا من عرفت أنه مستطف للصفات الكمال من أجل أن تعبده بها ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي الذي تعبدوا ما لا هناك ولا يمكن ولا يكون هناك من يمكن ان من يمكن الله ما لا من شيئا ولا يكون هناك ما يمكن أن تعبد هناك إلا يمكن من عرفت أنه من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان عندما تقول يا رب اغفر فانت مؤمن بربوبيه ومؤمن بانه يغفر ومؤمن بانه يعلم ومؤمن بأنه يسمع دعاءك ومؤمن بأنه, بانه قادر على ان يجيب مطلوبك اياتك كذلك؟ لو هذا ما دعوت ما دعوت الله اذا النفوس مجهوله على هذا الشيء انظر الى النفوس إذا اذا النفوس اذا خلت من الشوائب حتى نفوس الكبر إذا ضل عنهم ما كانوا يفترون، من يدعون في الشبائل يدعون الله محسن لأن جميع الشوائل تتمزق في هذا الحال فترجع الفطره إلى اصلها وهو دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له ومعلوم أنهم العادعون الله في حال الضرائل الا وهم يعلمون أنه قادر على كشفها وعلى إذا لا لا لا لعد ذلك عبثا منه فتبين بهذا أن الفطره تدل على أن الله تعالى متصف بماذا؟ بصفات الكمال اللائقه به نعم وعما دلاله الشرع على ثبوت صفات الكمال الله فأكثر من أن تحفر مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ملك قدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار متكبر سبحان الله يا يشكوه هو الله الخالق البارئ المصور في السماوات والارض سيدنا نوحنا فتناجينا نسبح لهما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فان قلت هذه اثنى وأنت تريد أن تسكت اقتداء نجاوب جوا كل كل نفس هو مصمم نفسه ولا عكس كل سم متضمن لصفة ولا عكس يعني لا تكون سفة متضمنة كجسم لكن كل اسم فإنه متضمن للصفة ولهذا سبق لنا في التقرير أن الأثناء لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة إن كانت متعديه وبامرين ان إن كانت لازمة ما هي الامور ثلاثة نظريت كل سم لا يتم إلا بيه بيظهرك اشياء أشياء يمكن نقول على. ما كان متعديا اما اذا لم يكن متعديا فالسالفه ليست طبعا وقال تعالى ولله المثل الاعلى في السماوات والارض مثل العالم ما هو الوف الاكمل وقال تعالى الله الذي لا اله الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم الى قوله هو العلي العظيم هذه اثر ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارضعوا على انفسكم فانكم لا تدعونه اصم الغلط اصم بدون, بدون اذكياء أقمنا ولا غائبا انما تدعون فميا ام بطيرا قريبا ان الذي تدعونه هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته فهنا اكد خطاب الله عز وجل الى غير ذلك من الايات والاحاديث فتبين الان يا اخوان ان اعتقاد هذا الرجل الذي يقول ان طريقه الثلاث افضل وطريقة الخلف الخلفاء انه محكم ان اعتقاده انه لانه ليس له فقط اعتقاد <تصفيق> باطل ما الذي دل على فطرانه؟ العقل والفطرة والشر. والله اعلم تعالى ألوان خابه لنا أن قول الغبي إن طريقة الثلاث أسلم وطريقة هذا ألم قول ضار الأول من الجو الأول أنه متناقض. وجد تناقض أنه متى حكم بأنها أفلم لازم ان تكون أعلم وأحسن لأنه ما في السلام إلا بالعلم والحكمة ثانيا أنه إنما قال هذا القول بناء على أن الله عليه له صفه تدل على آل النسوح وهذا الضاطل ولا صحيح؟ باطل لأن الله تعالى قد ثبتت له نسوح الكمال في العقل والكطرة وشعب والشرف وثابة رسالة دقيقة لله الوسوط ما هو جليل الجليل العقلي على ثبوت السفادة الكمال لله هنا ما هو الجليل العقلي على ثبوت السفادة الكمال لله هنا العقلي <تصفيق> هنا فالسلب المتغرب الإيماني لأشباب المسروط الجغير أستاذ معناها فالتقاءات منباطن ويعتقد الناس الثلاث يؤذي ألفاظ النصوص ولا جنوز معناها ولهذا يقولون ان مذهب الثلاث هو التفويض تفويض. ونحن نقول لهم هذا كذب على الثلاث فإنهم من أردتم فإن أن الثلاث يزورون كيفيه فهو يستهيب فإن أردتم انهم يزورون المعنى فهو كذب على الثلاث فالسلف أعلم الناس في نصوص السلاث ولا أحد أعلم من السلف نصوص ذاته ابدا لأنهم يفهمون من بينها أكثر مما يفهم من دعماً. وأيضاً أبلغهم في إزاء معانيها اللافتة بالله فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا سأبين إن شاء الله منهم عبارات، العباره النصفورة عن المدين يقولون أن كما جاء إلى كيف، أن كما جاءت إلى كيف، وهذا يدل على أنهم المعنى. لو كانوا يريدون إلا عجل للفل قالوا أمروا لفرها ولا تعتقدوا معناه أو قالوا لا, لا يعلموا المعنى ومالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول فهم يعلمون المعاني وهل تعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى الرحمن على الأرسل السواء ولا يسمع مع نعم أبدا وهل تقدر أن رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ لما خلقه بيدي ولا يجوش معنا يا نعم لا يمكن هذا أبقى وكذلك الخلفاء الرافجون وكذلك الصحابة والتابعون وألمة الأمة بعدهم كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بنعام الآيات الثلاثة إذا, إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاه باصلوا وجوهكم وإجائكم أن نرافقوا وهم لا يعلمون المعنى فإننا نقول إذا كان هذا ممكن نعم فامتنا أن لا يعلموا معنى قوله وطحنا ما؟ من ذلك أول وهذا عمر ما يعلمون معنا إذا قمتم للأصلاة طعام الوجوه أو ما يعلمون يعلمون وقد طبقوها فعلا فهم يتوبقون على حسب ما تقلوا عليه هذه الآية الكريمة إذا كانوا يعلمون الآيات الداله على الاحكام العمليه فكيف لا يؤمنون في الآيات الدالة على العقائد الخبرية العلمية هذا شيء مستحيل إذا الثلاث يؤمنون يعرفون معاني أجلس ويؤمنون بها أو لا لكنهم يتبرؤون من شيءين وهما التمثيل نعم الوجه الرابع أن السلف هم ورقة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا علومهم من ينبوعة سالة الإلهية وحقائق الإيمان مسلم لا السلف وعلى ربهم والسحابة من أين تلقوا علمهم في باب أسماء الله والسلحة من الكتاب والسنة نقضوا الله على صدق من الكتاب والسنة أما أولئك الحلف فقد تلقوا ما عندهم نعم شفل الخلق كنا تلقوا علومه والخلق كنا تلقوا ما عندهم لأن اللي عندهم علوم هي, هي جهل هي جهل وليست علوم الحفظية بخلات الثلاث فلقوا ما عندهم من من المجوس والمشركين وظلال اليهود واليونان ونعلم هذا من نتائه إن شاء الله تعالى في بيان مقارة السنداد أهل التعطين مقارة أهل التعطيل مستمدة من هذه الأصناق وضع الأصناق المجوس والمشركين ودلال اليهود واليونان لان كما تاتي ان شاء الله تعالى اكثر ما دخل على هذه الامه استعطي من كتب اليونان التي اعطى بها المامون ولهذا قال الشيخ الاسلام لا اظن ان الله تعالى يغضب المامون اما ادخله على الامه من كتاب العقيده لان البلا كل البلاء فيما عرضه من كتب اليونان حتى أنه قيل أنه يؤتى الى الكتاب ويزنه ذهبا يزن ذهب في كتب ذهب وفي كتب هذا الكتاب ويعطي صاحبه هذا الذهب حرصا على تعريب كتب اليونان ولكنها ضرت الأمة ضرت الأمة ضرراً عظيماً وتعرفون أن المحنة التي وقعت لنا محمد ها. على يدي من؟ نعم. على يد المأمون وحصل في هذا الشخص كبير المهم ان شاء الله تعالى ان نستنداد مطار التعطيم من هذه الطرق جنابير فساد المجود المشركين ظلال الجهور ظلال اليونام لماذا مذهبت يعني أسعاره لا مذهبهم أكثرهم عباد النجوم وخياك وخوابه نعم حشف الكامل يا من الله هل <تسجيل> <تسجيل> لا، ما كان لك وجل الذي قال لا أظنه لا، الذي حرفت والله لا يأخذ للجلم لك لكن هذا قال لا أظن قرب الإنسان يقول ما أظن لأن جرمه عظيم هذا هو جرم عظيم، والإنسان يقول ما أظن لأنه يأخذ المعرفة لأما قرب منها كان حسر وما هالجاذبية فهو هاجم العطية وصار يبن الناس إلى خلف القرآن واللي ما ما يأخذ بهار يحتسوا واللي يأكلون هل مستيقظني يقول من هني؟ أبلق. صحيح. يقول فأنا أولئك الخلق. نعم. فكيف يكونوا ورث في المدن واليهود واليونان وأفراقهم هذا تعرفين شرحه من فيني؟ الله صوّي في هذا في هذا. على على هؤلاء المغفلين. أفراقهم الفرح ضعيف ومنين يخط الطعام شرابه؟ نقوم يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة اللي يأتدون بأن في ينخذه فيها وإنما كاروا مثل الفرح سنجدهم هالحفة والأسنابيب للجوية ولهذا عبر عنه شخصان عبر عن أهل التعطيق لأنهم أفراق هؤلاء كذا يكون أعلم وأحسن في أسماء الله وكثابه من ورقة الأنفياء المسلم هذا ممكن او لا؟ يمكن ان يكون هؤلاء ورقة المسؤول واليهود واليونان والمشركين اعلم بالله واسمائي وعباده. نوضع عنه بالجنيه يمكن بالجنيه اعلم لكن باسمائي الله واسباسي اعلم المورحة الانبياء والمسابين؟ ما يمكن؟ ما يمكن هذا أبداً لو انك قلت ان هذا الرجل يجيب على الخدرة يجيب, يجيب, يجيب حد حدو يجيب يجيب يا أسماء الله لا. لو قلت هذا أعلم من من صناع في والسرور ومرجع. يصح يمكن هذا ولا ما ينجي. أحد فجف. منهم أصحاب الشأن في أسماء الله وصفاته. الأنباء ومصروف وترامذك. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسماء الله ممن أكبر عنايتهم التعرف والمعرفة في أسماء الله وصفاته. وهم الأنبياء. والمرسلون. الوثب الخامس, و... الخامس أن هؤلاء أشهد الوثب الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريق السلف كانوا حيارة مضربين. بالله هل الحيران المضرب اللي ما يدش ونهو هل عنده إله؟ لا. ما؟ عنده لا. لو عنده عمد حيا ولا مضرب؟ ويصاب يقول اليوم قول وباكر يقول قول اليوم يقول هذا العقل يوجب كذا وباكر يقول العقل يحضن كذا ويناعم هذا الصراح يكون يبقى حيران الله عليه وسلم يمكن يقول هذا أعلم من غدر موقن يؤمن بالله واثناء الوثائق حق اليمن ولا لما يجب هذا مستحيل ويقول الحمد لله الآن نحن وإياه نزم بالقصاص المستحيل شف حال الخلق الثلاث الصالح هو عندهم حيرة عندهم اضطرافة مالا والثلافة كل طريقة واحدة طريقة واحدة مفرية على الإيمان واليقين وهؤلاء طريقتهم حيرة وشك حتى انه دعاهم يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلامة يلحقهم شك وحيرة وقلق يعني ما دخل الإيمان في قلوبهم وإذا دمرت الإيمان القلب فانه يكون صاحبه في احد ما يقول اليه وذلك عند الموت صلى الله عليه وسلم قال يقول انها اول خلق الذي افصلها على طبيقتهم من الفتنه رب رب الاستراق كانوا حيارى مضطربين يذكر الشيخ الصرد في حركه بسبب عما الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى هذا سبب ياخذون اسماء من ما بعث من ما بعث رسل الله من أين يأخذ أحدها؟ بل يقول والكناه علم معرفة الله ممن لا يعرفه الله ممن لا يعرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته وخلفائه وأئمة امته كلامه خذ معرفة الله في أثناء السباة من كتاب الله وثمانة ربه لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله في إقرارهم على أنفسهم. نعم. أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص أعمى لم يقفل من البلد يجعل جلني على طريق مكة يكون صواب؟ رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد كان لك الله يجعل جلني على طريق مكة يصلح هذا ولا لا يضيع ما يصلح لكن لو جاء إلى رجل بسيط في الطرق عارف متردد وقال له قد يتمسك أخرج من, من هذا البلد وإذا وصل إلى كذا قمض يمين أو شمال. وهكذا حتى بيجيب لك أن يشاهده أي ما حق بأن تصل معرفه مكه طريق يتمكه الأخي بلا شك نعم هذا يقول يعرف تريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأم في عليه حتى قال الرأي وهو نبوء ساء نبوء ساء عن كلام الرأي معروف السخف الرأي من السخف الدين الرأي هذا من أئن المتكلمين يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقاب لا صناعة لقان صبط خلاص ما في الحركة منه ولا شمال. هذه نهاية تقدام العقول الإنسان اللي يريد أن يعرف الله في عقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران مدان نعويتنا للزلع مستمع ترجع البطر هالكرا من فتول ثم تقل البطر أكرافين ينقل بك البطر وخاسة ووحسي وهو ما يعلم بالحس ما يمكن إتراكم شيء هذا الربط عز وجل هل يمكن إبراهيم الله في العقول؟ <تصفيق> لا يمكن. يقول وأكثر سعي العالمين ظلام. أكثر سعي العالمين؟ هذا عربي أكثر سعيهم ظلام. وأرواحنا في وحشة من جسونها. نعم؟ ما ظن كبرات الروح توحش جسد نعم؟ توحش من غيره لما تمر واحد. من ذا بعده وغاية دنيانا آدم ووابع ولم نستبد ولم نستبد من بحثنا طول لنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لحصيل جيدة ما ما وصلوا إلى قيد كل بحث طول طولهم عمرهم كل بحث قارف ولا وقارف ولا وقارف ولا ونقدا ولا وهكذا جدل رجة ودوامه ما تصل الى يوم ما اسهل طريقه شابه السموم الرسول على ايه رقم زام لما شكا اليه الصحابه هم يجدون في منفوس من الاشياء لا تكون الكلام بها امره ابتلاء حتى بذلك ماذا يفنى قال فليتسعي بالله ولينتهي ماذا رحب اذا المقدمات والنتائج وشكرتها وش النجيدة بالله هذا اليمكن هذا أمر رسول الله عليه والسلام كلمة بسيطة يمكن أن عليهم الدلدات ما ياخذون ولا إلى نصف يعني وهو وضوحي فهؤلاء كلهم كل كلامهم فيل وقال وإذا رأى تجافل كتبهم تبايتك أنهم متاكين على شيء هذا راجعنا شيء هذا هو راجع اسم يقول لقد تأملت الراجل لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي لي هو رجل من سلم الكلامة والفلسف في الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية وهي معنا الطرق لكنه تعبير ثلاث لفظ فما رأيتها تشفي عليلا يعني من مرضه ولا تروي قليلاً من, من عطش مش تاجدها لا فائدة منها مدان لا تشفي الأمراض ولا تروي من العطش فلا فائدة منها شف. الآن انتقل ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ بالذات الرحمن على العرش الطرق فأثبت ليش فأثبت على العرش إليه يسعد الكلمة الطيب فأثبت الحلم واقرا في النفل ليس ينسى كمثله شيء فاثبت فان في المماثل ولا يحيطون به علما فان التكليف واضح وهذا طريقه سليمه الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلام الطيب إذن اين هذا العرش فوق فوق, فوق كل شيء واليه يصعد الكلم الطيب دليل على علو سبحانه تثبت أن الله مستو على عرشه علي بذاته على خلقه هل هذا الاستواء معلوم الكيفيه <تصفيق> لا وش التليل؟ ولا يحيطون به علم ولا يحيطون به علم هل هو مماثل استوائنا على السرير والبهينة؟ لا إذا قولت ليس كمثل شيء يعني اربع كلمات تثبت لك هذه العقيده التي وذهب هؤلاء الناس إلى إثاثها ونفيها مرة نعم وتوقف فيها مرة أخرى لكن هذه طريقة سليمة وهكذا يجب في جميع الزباة ولكن كالثوش الشائحي من وسط الله فيه نفسه. لا تقول هذا يستلم كذا هذا يقتره كذا ما دام الله الزباة والنسل والكلام بيّن وواضح لا تستطيع الحجم منه أبدا ولهذا لما أضاف الله إلى نفسه ما لا يليق به فهي بالحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة يا عبدي استطعمتك فلم تبعينك استطعمتك فلم تبعينك استسقرتك فلم تبعينك مرضت فلم تبعينك تعوذ. كل هذه هل تليق بالله ما تليق ولهذا هذا الله الله وجل في نفس الحديث فقال أما علمت أن في قرانه اما اننا في قرانه اما اننا في قرانه اما اننا في قرانه اما اما علمت اننا في قرانه اما علمت اننا اما علمت اننا في قرانه اما علمت اما علمت في قرانه لوجدتني لو عنده ما قال وجدت ذلك عندي قال لوجدتني لو عنده ففرق هذا واللي قبل المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا بالله هل تركوا الله مغفلا لا بل بينه إذا ناقل من هذا أن كل نص ورد في صلاة الله ولم يكن له تأوين من عند الله أو من عند رسوله فهو هذا ظاهره على ما يليق بالله لا نكيف ولا نمثل وجدتني عنده يا شيخ. نعم. <معنى> الله يعني ما معناها أن الله سبحانه وتعالى عند المكدر المكدرات والجُلوب. عند, عند البوعات فهذا النبي لما كان رقيقا كان الله سبحانه وتعالى عنده يعني بالبالجُلبت والرحمة والمرضى وأنا أستاذ. نعم. <معنى> <معنى> أي معلوم؟ ما يمكن أن يكون الله هذا الرجل ولا ولا شيء من المخلوقات في <سؤال> <سؤال> من يكون نعم من أولنا هناك من يكون هناك الله يكون هناك من من كل شيء؟ يمكن أن يكون هناك من هناك من هناك نقول إنه عنده لكنه لا هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من لا الله ولن يمكن أن يكون كل مكان. لكنه يعلم ما في كل مكان يعلم ما في كل مكان يعني واجهة عنده وهو في السماء المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره وكل من كان أشد مستقره الله كان الله إليه أكثر نعم يقول إنت فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة كجرح وَمَنْ جرب مِثْلَ تَدْرِبَتِي عرف مثل مَعْرِفَتِي هذا الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربة يعرف مثل معرفتي وش يعرف؟ أن هؤلاء لسا عندهم شيء لم يستجدوا إلا غيلة وقال ما استفادوا شيئا إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يتضع إماما في الكلام ويستفادوا تبين أنها لا خيار فيه ولهذا قال الشيخ الاسلام عن علم المنطق إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج إليه الذكي لأنه صعب على البريد والذكي ليس بحاجح الليل <تصفيق> نعم إذا ظهر هذا ما أكاد طبعا ما قرأت فيه في هي تداليات كثير نعم فكيف تكون طريقه هؤلاء ان شاء الله يضرب الاكيد هذا الان بين ما قرات هذه لا اقول وصفه ويبر بر من كل مجرد عن هذا يطلع احياء بطريقه فقط نعم. لا لا مو هذا يبدو الأمن حفاظ هذا ما أنا قال أقرأوا في وراجع أقرأ ومن جغبوا في سبا فتعرفوا هذا رجوع قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقضوا على أنفسهم بالظلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلام الذين هم أعلام الهدى السجى. الذين وعظهم الله من العلم والحكمة ما بردوا به الحمد الله. على سائل الفائل الانبياء والذين أزرقوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو دمع إليه ما حصل لغيرهم لاستهيى من يطلب المقارنة فكيف بالتقم بتطريب غيرهم عليهم وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم فذات روجها الآن خمس كل هذا دل على ضد الأن هذه الكلمة ما عن هذه الكلمة موجوده ومتداوله بين الناس ولسي ما عندها شائرة يقول طريقة الثلاث أسلم وطريقة الخلق أعلم وأحكم لكن كما رأيتم الآن أنه قول باطل متناقض وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم الله أستاذ الباب الذي قبل هذا مهم جدا ولهذا تجب العناية به وهو قول بعض المذاقرين بعض الأضبيع موه مذاقرين إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحده لا بد من العناية به ويام بطلانه حتى لا يثبت غير الأمر لأن يقول لكم إن بعض الناس من العلماء المحققين المشهود لهم بالخير يقولون هذا كله في النوع وغيره يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحده أما هذا الباب فهو مثل في مسألة يعني في مثلة بسيطة من من يقول بعض المتاخرين إن مذهب السلف في الكتاب النصوص على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. واستفسد قست ما سيأتي في الذي يليه إنه ما هناك فرق بين في مذهب السلف ومذهب في الخلاف. لأنهم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد. لكن السلف يستطعون على رأيه وأولئك يعينون نحن نقول ان هذا من داب التلبيس والتضليس فعمل إذا قلت مذهب السلف امرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مرار في شيء من التناقض بواقع لأنك إذا قلت امرارها على ما جاءت به وجد أعتقد أن تعتقد أن ظاهرها مرار يجب وإلا ما على ما جاءت به ولكن مع ذلك نحن نتنزل مع الناس لانهم قد يفهمون من مذهب السلف شيئا غير ما نفهمه نحن فنحتاج الى ان نفصل فنقول هذا القول على اطلاقه فيه نظر وعندكم هذا النقل على اطلاقه غير صحيح هذا النقل لأنه لان قوله مذهب السلف ينقل عن غير يقول هذا هو الذي يريدون فنقول هذا النقل غير صحيح وهذا القول أيضا على إطلاق قسمه نوع المعنى المتقالي ليش؟ فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأكثر ما يأتي البلاء من الإجمال الذي ما في التفسير ويوقض على اجماله ثم يبدأ كل إنسان وتفسيره على ما يريده. لكن بالتفصيل ذو الإشكال فإن أريد الظاهر وش الظاهر الذي قال إن ظاهرها غير مراد يقول ماذا هذا تجد بالظاهر إن بالظاهر ما يظهر من, من النصوص من الصفات التي تريق بالله من غير تشبيه، فهذا غير مراد فهذا مراد قطعا ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن نسقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى الثلاث ولكن الله قد ثبت عليهم او اخر شيء ماذا يفعل الله من ماله لا نقول ان يقول النفس لا يقول ظاهرها غير مراف ما تريد بالظاهر هل تريد بالظاهر المعنى لا يخذ الله بدون تشفيه يقال نعم اريد هذا قلنا لهم هذا مرافق وقولك ان السلف يقول غير مراد كذب ان نقلته عنهم وخطا إن اعتقدته في نفسه وضلاله فإن السلف لا يقولون بهذا القول لا يقولون ان ظاهرها الله, الله بدون تشبيه انه غير مراد بل يقولون انه مراد ونضرب لذلك مثلا اذا قال قائل الرحمن على عرش السواق ومش طاهر الايه انه علا على العرش واستوى عليه سواء خاصا وهو العلو والاستقرار فاذا قال قائل إن هذا الظاهر يقول السلف انه غير مراد ماذا نقول له <تصفيق> نقول كذلك ما قال السلف هذا وانت ان اعتقدت من هذا النسب السلف فانت مفتر. نعم ولهذا قال فهو, فهو ظالم ان اعتقده بنفسه وكاذب ان قاله عن السلف او مفصل فإذا قال أنا أريد بالظاهر السواء على العرش يعني كالسواء ما نحن على السليل هذا هو الظاهر نقول الظاهر هذا غير مراد ولا ما نقول مراد. نقول هذا غير مراد لا شك لكننا نمنع أن يكون هذا هو الظاهر لا يمكن ان يكون هذا هو الظاهر لأن الظاهر من جميع ما وصف الله بين الظاهر من أنها صفات تليق به بدون تشكيل وذره هذه الجمله يحصل فيها اشتباه عند الطلبه ما يفهمونها من نعيد مره تانية. نقول اذا قال قائل ان السلف يعتقدون ان ظاهر النصوص غير مرافق نقول هذا على اطلاق فيه نظر ويحتاج الى تفصيل ما هو التفصيل ان نقول له ماذا تريد بالظاهر الذي زعمت أن السلف يقولون غير مرافق ان اردت بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه إن رفت هذا المعنى فهو مراد يريدون هذا يريدون أن معنى الآيات والاحاديث الدالة على الصفات أن معناها على حسب ما يليق بالله بدون تشبيه أرى ظاهرين وأنت إن نقلت هذا عن الثلث فإنك كالب أو مختلف وإن اعتقدته في نفسك وقلت إن هذا الظاهر المراد في نفسك طيب قال وإن أراد الظاهر وإن أريد ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا لو قال ظاهر ظاهر قوله تعالى السوء على العرش أنه كفت وإنسان على هذا ظاهر الآية وهو غير مراد له صدقت في شيء وكذبت في شيء أشيء صدق فيه أنه غير مراد وكذب في أنه ظاهر النفر هذا ما يمكن ان يكون ظاهر النفس؟ ولهذا قلنا وإن أراد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد طبعا وليس هو ظاهر النصوص لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنه أمر مستحيل ومن ظن أن هذا هو ظاهر أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحة إثبات صفات تليق بالله وتختص فيه وبه التفصيل يكون قدقاً وصحة رفناً ونعماً أضن ورحاً طيب لو قال قائل قوله تعالى لما خرقت بيدي ظاهره إثبات يد حقيقية تليق بالله وهو غير مراف لا؟, لا نقول هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ليس هذا هو ظاهر النص وش ظاهر النص أنا قلت في لقاء إن ظاهر قولي لما خلقت بيدي إكتفاء يد حقيقية تشبه المخلوقين نقول هذا ليس بظاهري فإن قلت إن هذا غير مراد كنا صدقت ولا فلاب أما إذا قال ظاهرها إثاث يدين حقيقيتين فليقال به وهذا غير مراد ها؟ نقول صدقت بشيء في بشيء أما قولك إن, إن ظاهرها إثاث يدين حقيقيتين فليقال به فهذا صحيح وأما قولك غير مراد فهذا كلم فالثلث ما قالوا غير مراد بل إنهم يقولون هذا مراد ونثبثه لله عز وجل رقينا ماذا يريد منه هو بجدي؟ يرى ان المراد بها في علم الله القوة والنعمة والقدرة وما اسببات وهذا لا شك انه متحريف للكريمة عن موضوعي فكتبت ان يعمل سلطة ها لا, لا. كيف؟ اقرأ اقرأ علينا من ذلك اقرأ يكون يحتمل أن جديد لا ينهر من هذه المسوسة من الضعان اللائح لله التعالى مغيب تكفيه وهذا مراد ومن اعتقد انه غير مراد فأعظم ومن نقل على السلف انه غير مراد غد خلد عليهم أو في فهم مرهبهم ولا يمكن يقول أحد منهم من قوله تعالى وهو السميع المسيح لا يراد به التمح والبطر الحقيقيان بالله او ان قوله تعالى بل يداره مبسوطتان لا يراد به اليدان الحقيقيتان والنارقتان لله من غير تكذيب او ان قوله تعالى انكم في السماء لا يراد به الا الله بذاته السماء من غير تكذيب زين هذا بدنا فيه الامثله هذه امثله طيب اليوم ها هذا الاخير هذا الاخير طيب الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب الثلاث ومذهب المؤولين في نصوص الثلاث نعم وهذا القول كقول من يقول إنه لا فرق بين الجمرة والثلجة نعم وبينهما فرق قول ثلجة ثالدة والجمرة حار الثاقم طيب هؤلاء يقولون لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين فمذهب السلف كمذهب المعتذر وكمذهب الاشاعره وغيره من أهل التون لماذا؟ قال فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والاحاديث لا تدل على صفات الله أعوز على من أكثر ما يقول الكل من يعرف الكل؟ أهل التأويل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صلاة الله فقولها الرحمن على العرش ما ماتت على ستر السواء وقوله لما خلقت ما ماتت على في اليدين وقوله أأمنتم من في السماء على أصبحت العرش ولكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس حادث إليه وعين المراد واما السلف فأمسكوا عن التعمين لجوازي <تصفيق> أن يكونوا مراد غيره هذا يتخلم على ما يجب في يقول